بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستهدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم م وَدَّتِ وَقد كَثَوا بما جَ أَكُمْ مَِ الحَفْ يُقْردونَ الروتُول وَإياكُمْأَ تُؤمِنوا بالِلل يربَبّكُم إكُ تُم خََجَة جهادًا في سَبيلي وَبت غأََ تُخَرُّون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَسْعَ لَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَصْفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أعداء ب إلَيكم أي لمم وَأَفنةَهُ بس إّ لَ تَكف لنثكم أَحامُكم وَلا أَ لاادُك يَم في يل بَنك والله بِن تَعملون بَقين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 فقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتغل فإن الله هو الغني الحميد عت الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَاتِلُوهُمْ إِلَى إن الله يحب المقفقين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولا رِجْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَنْ سَتَحْنُوهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ chỉ chungùng na một na chi sẽ lá trongị hùng này lần khúc ta là hùng khiلَهُ وَلَهُ ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن أدورهن ولا تنفكوا بعطم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله سيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولادهن ولا يأسين ببهتان يسترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المحروف فبايحهن واستغفر لهم من الله إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة قد يأتوا من الآخرة كما يأت الكفار من أصحاب القبور